فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.